إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفَا إِنَّنِي مَعَكُمَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ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 قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلا ناتي انك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وَأَيُّ حَشْرٍ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَقَكُمْ وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابًا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَاهُ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ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 وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تخف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 قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا لَغْفِرَ لَناَا خطَاايانَ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِح وَلَّهُ خَيرُ وَأَبَقَا إِهُ مَأتِ رَبَّّهُ مُجرِمًَا فَإَِّ لَ جَهَنَّمْ فَإَِّ لَ جَهَنَّ مَ لَا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحيا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 جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي أَنِ أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر فَاضْرِبْ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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ, ولا تطغوا فيه فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيهِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ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 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضُبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا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 قال يا ابن امم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فروقت بين بني اسرائيل فروقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم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 وَس أَلَهُم يَومَ القِيياامَةِ حملَ يَوْمَ يومفَخُف الصّور وَونَحْشر الْ المُجرِمينَ يَوومَئِذ زُررق ييتَخافَتُونَ بَينَهُم إللا بِثتُم إللاا عشرام نَحْنُ علممُ بِماَا يَقولونَ إذ يقولُولوا أَمْثَلهُم طرَيق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 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حملوا الباطل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ضل ما فلا يخاف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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَٰ إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ